فأحيا به الأرض بعد موتها وتفي في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُرَاعًا عَلَى الْهَثْمِ مَا يَصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَبِشًّا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِن آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هم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 الذين لا يرجون أيام الله ليجذي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 هم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعَلُهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ أَمْ أَشْرَكُوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَسَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ ما كسبت وهم لا يذبون أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على قصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله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 وَإِذَا كُلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُ مَا بَيْنَاكِمْ مَا كَانَ حُزَّتَهُمْ إِلَّا ما يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أثرا الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يغفر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 وَأَمَّا الَّذِينَ تَفَرَّقُوا فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْهِمْ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ غَائِبٌ فِيهَا قلتم ما ندري ما, ما, ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحذب استيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهدون وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُ النَّارُ وَمَا لكم من نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّقَذْتُمْ آيَاتِ لله وجود وغبرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله والسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم